الذي هو على جسر جهنم الذي هو جسر على متن جهنم ادق من الشعره واحد من السيف وتمر عليه امم الاولين والاخرين كل هذه المفردات بعيده عن اذهاننا غائبه عن تصوراتنا نتعامل معها احيانا بالمسلمات واحيانا بالثوابت ولكن اثر هذه المفردات والثوابت والعقيده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 فأنساهم أنفسهم نسوا الله ليس نسيان إذا سألته عن الله اخبرك ولكن نسيان من يعمل ولا يستحضر عند عمله أنه مساءل وأنه محاسب وأنه مجازى لذلك كان السلف أمر عجيب يقول خارجة ابن مصعب رحمه الله تعالى هو من تلاميذ عبد الله بن عوم ابن عوم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 أو لم يقل سلف الامه ومنهم مهايم بن الورد قال لئن اترك الغيبه مره احب الي من انفاق جبل من ذهب في سبيل الله قال اخلي الغيبه مره واحده بس ما اتكلم بالغيبه لو خيروني اجر المساله ولا توزع جبل بتعته قال لا لاثرت ان اترك الغيبه مره وجاء في ترجمتي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 فقال له اسكت فقال الرجل السيئات عليك ام علي السيئات علي ولا عليك قال عليك وعلي ان رضيت وسكت اما ان تجلس في مجلسي تفسير القران وعلومه بالأدب بادب القران واما ان تخرج ثم قال انه لا يليق لشائب مثلي ان يفرط في الحسنات فقدت الاولاد وذهاب الأموال أحب إلي في عمري هذه من ذهاب الحسنات النظر إلى الآخرة بميزان يخوانا الآخرة ميزان شنو شنو شنو شنو حسنات وسيئات وين الحسنات ما في سؤال يؤمن يقول الأ... الآخرة أنا أؤمن بالميزان ويمشي من القيامة فاضي ماشي سعب شنازل ماشي سوي شنو ماشي فاغضه بتقول الميزة؟ الميزه ميزه شلو انت جاينا الشغل شلو؟ أه؟ محلية؟ والعسكري بتاع حركة بتاع مرور انت جاي شلو الشغل؟ وصل البطاعي شلو الألف؟ الشيء أكبر من كده لذلك الحرص على الحسنات من أكبر ما, يول ما تفجر الآخرة في نفوس الناس ولذلك أيها الأحبة الغفلة عن الله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 تدافعها يعني شنو كل زل بودانا شنو للتاني قال حتى اشتجرا اشتجرا يعني شنو اشكلوا اشكلوا في شنو كده حسن جردك كانت لقت في الزمن ده بيحصل شنو الزورك اللي جاي بيعمل شنو بيقول لنا سجبيت شنو ما تكلموا زلو يجيب الشفعي سكت وقول لص لا شفت ولا شع... سمعتم أسكت الساكل وكان ذاك جاب انكرة يقول لي عندك شهود ما عنده شهود خلاص حققوا راح ما عندك حاجة كويس قال فتدافعها حتى أتيا قاضيا فدفع القاضي الجرة إلى البائع قال الأرض لك قال ولكن لم اكو أعلم أنها لي قال للمشتري أنت وجدتها هي لك قال لما اشتريت لم اك اعلم ان في باطن الارض جره والا لزدته في الثمن فلا اخذ ما لا يحل لي قال عليه الصلاه والسلام فاحتار القاضي لأن القاضي ذات عنده دين ما قال صادرناها لصالح حكومه جمهوريه السودان ما قال كده احتار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 عظيمة في حياتنا غفله عن الله تعظيما وايمانا نرجع الامور الى غير اهلها حتى في كلامنا لا نرد الامور الى الله لا نقول لا نقول بقوله تعالى واليه يرجع الامر كله ولله الامر من قبل ومن بعد الواحد تقول له اها اشتغلت تقولك اي والله قريبي يعرف الوزير والله كان ما كنا لاجدنا الوزير ده كنا رحل فيها والله وين الشغلة دي بغي الله ولا بلاء الله يقول لك الله دي مكن طيب ما تقوله ايه تقول ماذا تقول الله الله شغلني يقول لك والله جريبي. عندي قريبي يعني يا صحب الوزير بالله الوزير لو ما كتب لنا حاجة والله يقول ليك قول والله الله ما يريد لك رئيس الجمهوري كتب لك ما تشتغل هرأي شنو كتب لك في الورقة رئيس الجمهوري ما تشتغل رأي شون في الكلام ده توحيد ولا ما توحيد أه؟ الشي ده مستقلين بيوم انتوا القاعدين هنا ده البقيه خليون انتوا قاعدين دين مستقلين بالكلام ده اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت متأكدين وكل شيء بيد الله ينبغي أن يكون الأمر كذلك هذه عقلت المؤمن لذلك الغفلة يا إخوان شوف سبحان الله حاتم الأصم عنده سبع بنات سبع بنات اصغرهن لم تتحجب لانها صغيره على الحجاب يعني مالك ذي الحياه انا شافعه شافعه عمرها 8 سنوات جاء امير الكوفه وقد كان في رحله صيد جاء امير الكوفه ودخل الكوفه طرق باب حاتم الاصم لانه عقش ومعه حاشيته طرق الباب فخرجت إليهم بنت صغيرة قال أسقنا ماء سقتهم بهمة ونشاط تشير تديون اكملتانة بشيجيب تملجك تديون شربوا يا مريون أمير الكوفة أراد أن يسدي إليها معروفا وكان يحمل مالا كثيرا فأخرج من, صر من جيبه صر ووضعها أمام عتبة الباب كل الحاشية فعلت لفعل الأمير وإن لم ترد ولكن لا بد أن يجاملوا أميرهم فامتلأ أمام الباب كون من الدنانير والصرف البطر جعلت تنظر مضى الأمير لحاله جعلت تنظر وتبكي أخواتها الكبار أدخلها وأغلقوا الباب وقولها ما يبكي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 والله كله نجوك والله المادة تصدق لك يصدق لك بس كيف تصدق فوق كان يصدق فوق ملتجيك عوجها بس كده انت شغل خليه كله مع ربنا البشر ديل امشي لهم قدم الطلب بعد ما تقوم الليل امشي قدم الطلب، والله مغمد يمضيك الدائر يسوي لك لذلك هذه المعاني حتى اريك ان الغفلة حتى عن ثوابت الإيمان وعن محكمات اليقين إخواننا اليقين ده ينبغي أن يكون محكم محكمات اليقين تتزعزع وثوابت الإيمان تتضعضع متى عند أقل موقف ومأزق أقل مأزق الواحد يقع فيه, فيه يكذب ويلف ويدول ويحلف الكذب يقول لك يا مولانا أنا حلفت المصحف خلاصها، الكفاره شنو الكفارة شنو تكلمه تقول له أنا أعطواها باستحق حلفت بالكذب هو ده اللي صيام تقول لسه ملخ ثلاثي يوم ثلاثي يوم ما في صيام ثلاثي يوم ما في هو ده لا حاجة زي دي يقول لك امرونا الكفار اجبا وياخوانا الحياة الآن نسأل الله السلامه والعافيه قائمه على انصاح التعبير اللف والدوران من اي حد شفته من المسؤولين الى غيرهم لانه فسدت بصائر الناس واخلاقهم فزور ريني زول بيدفع الضرائب الحقيقيه نادر الا من رحم الله ليه لان الحكومه كسبت الاموال ولكن افسدت اخلاق الناس وهذه اكبر خساره الحاكم الذي يكلف شعبه ما لا يطيق يعود الشعب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 البصيرة وهذا كلام علماء الاجتماع الإسلامي قال ابن خلدون والحاكم الذي يكلف شعبه ما لا يطير يجمع مالا ويفقد ذمما يعمل شنوه يقوله تعال عندك كب 2 مليون عليك ضرائب 25 ألف أدفع خلص انتهى الكلام حتى لو عنده 200 مليون مش قللكه قلت بيقولك ده أخذ به ما تحلي فيه قلل المسألة سوف تجد مال قليل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 في سببين أساسيين السبب الأول ضعف البصيرة في الآخرة والسبب الثاني الركوع إلى الدنيا والتعلق بها ده هو الجبل غفلة أصلا دي الأسباب الرئيسية على الغفلة وقص على ذلك المعاصي تنفجر وتخرج من هذه الأسباب وهذه تولد الغفلة المعاصي بالجبل الغفله البيئات الغافلة يا أخواننا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجته صلاة الفجر في غزوه في وادي فاجته استيقظ على حر الشمس يعني بعد ما الشمس ماذا شرقت اول مره يصلي الفجر متاخر كان متعب ورقت في هذا الوادي وقال من يكون امينا على صلاتنا فقال بلال انا ثم نام بلال لما عاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بلال اولم تقل انك امين على صلاتنا قال الذي اخذ باعينكم اخذ بعيني ان نومكم نومني اعمل شنو اتوضوا نادي صلوا قال رسول الله لا نصلي في موضع غفلنا فيه عن ذكر الله واطنم فوق عن ذكر الله ما صلوا فيها طلع بعيد من الوادي مسافه صلى هناك ما صلى في نفس المكان هذا يعني ان المواضع والاماكن والبيئات لها تاثير في شنو في شنو في الغفله ولذلك أيها الأحبة الغفلة كثيرة الجوانب المعاصي والبيئة والركون إلى الدنيا وضعف البصيره في الآخرة كل ذلك من باء يولد الغفلة عيازا بالله وطول الأمل ده من التعلق بالدنيا ولا كالذين يعد الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ثم لا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم يا إخوان عشان عشان عشان الكلام ده ما يكون يعني كلام بغير أن نتلمس الحقائق أقول لك شيء قال عليه الصلاة والسلام رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه قل في الناس زول يكون براه بينه وبين نفسه يذكر الله وعظمته وتقصيره تجاه الدين يبكي هذا قليل رجل ذكر الله خاليا شو المفروض الايمان بالملائكه نؤمن بالملائكه ايمانا قطعيا الايمان بالملائكه يولد تعظيم الله لان الله الذي خلق الملائكه مع عظمتهم انت تتامل في خلقه سبحانه زي كده قال يزيد في الخلق ما يشاء فاطل السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا ولاججحه هو الذي فعل ذلك بسنا وثلاثه وشو رباع يزيد في الخلق ما يشاء ملك له سبعون ألف جناح الجناح يسد ما بين المشرق والمغرب الجناح الواحد تامل سبعون ألف ملك يدخلون البيت المعمور يطوفون به ويمضون ويأتي سبعون ألف آخرون من طافوا مرة لا يطوفوا, إلى يوم لا يطوفوا إلى يوم القيامة من كثرة الذين يطوفون وما يعلم جنود ربك إلا, إلا هو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 كويس بيكتبوا الحصاد يوم الجمعة والعصر والمغرب والعشاء والفضائيات والكوره والهلال والفريق القومي وكل بيتكتب بالله ما في زول يستحي امشي لي الله بصحيفته فيها الكوره فيها الكوره والهلال والحاجات دي ومعلش والمريخ برضو يعني ما مذهل البرو كويس سلام ان هو يذا الهلال يقولوا زاد من رخايبه ولا شنو انا لا بالرخابه لا انا أنا مسلم الحمد لله ده يكفيني ده فريقي وده ديني وده كل حاجة في حياتي اسال الله ان نكون يعني يعني جميعا انا كذلك اذا ايها الاحبه الملائكه تكتب ويوم الاثنين ده كله بيتكتب ويوم الاثنين عصرا يرفع العمل اي ذن فيه صحيفته والكلام اللي والعمل والنظرات النظرة والتلفزيونات الشافة حتى الجزيرة بيجيبوها لأنه زور يقول لك في الجزيرة بيجيبوا البنات طبعا بنات والله ما لابسات أي حاجة لا في شعر لا في كتف بس قاعدت كذلك يزيع في الأخبار هو يقول لك الأخبار أنا ذا الأخبار هو يعايد الأخبار برضو برضو بيكتبوه بيقول حضر الأخبار وعايل البت برضو بيكتب أها تبشي الله شنو أي شيء بتكتب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب شنو عديد وترفع الأعمال يوم الاثنين وله فلان الفلاني دي أعماله انت عارف نحن بعد ذاك الاثنين كويس وفي ملائكه بتنزل يوم الاثنين العصر استلموا العمل يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل والنهار ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ترفع الأعمال الى الله كل شنو كل شنو اثنين وشنو وخميس الخميس العصر يعني مباراة ربنا يسترنا العمل مشى الصحف مشت يجيبوا اسمه كنت ورا جاي بخبر أنت الوكيل ده تبغى نايم ولا راكب لك في رغشة ولا راكب في الحفلة تسوق المركز ماشين الخرطوم المهم ده كله بتكتب لي الله السلف إبراهيم بن يزيد النخعي كان يوم الاثنين يكون صايم كما جاء النص ويبكي وقت العصر ده كله يبكي المرة تقول لك ما لك يقول الآن عملي يرفع الى الله لا أدري أن يتقبله أم يرده ويقنبك والله نحن 302 وخمسمية خميس مرة علينا والله ولا جاء بخبر رفعه ولا ما رفعه هو بيرفعه لكن أولاك أزول دار رفعه ويرفعه ماذا رفعه مخيرين نحن القول قلنا والعمل عمل ثاني بعدها نسأل الله السلام والعافية والله يا إخوان غفلة كبيره جدا هذه مفردات وحقائق أنا أود أن أتكلم أن الغفلة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 الغفلة عن الآخرة يا أباء ويا إخوان كده أنا أسأل أي زول فيكم غير يوم الجمعة من السبيت باكر لحد ما تجي صلاة العشاء في زول بيكلمك عن النار مثل بيتكلم معك عن النار في زول بيذكرك بالجنة في زول بيكلمك عن عذاب القبر حتى المساجد الخطب قليل ما يتناول الخطباء مسائل تتعلّق بشنو؟ بشنو؟ بالآخر يعني أشراف القي أشراف القيامة الدجال والدابة والدخان كويس ونزول عيسى وخروج أجوه مأجود وثلاث خسوف وخروج الشمس من مغربها طلوع الشمس من مغربها يا أخي ده الناس تطول جاتوا ما يسمعوا كلام ريتها والله كلمك غيتو نحن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 كادح الى ربك كتحا فملاقيه حتلاقي الله كل من عليها فان هذه القوارع في القران وقوارع في حياه الناس راوها رجل في مدينه من المدن اغنى رجل في الولايه مات مات الرجل ولا بد ان يموت لان الموت في الاخره لا يفرق الموت بين الناس في المقابر دي هنا الناس في في قبر وما يبي خبر واحد نبههم قال لي اخوانا ده قبر لما نزحوا منه وعاينوا في اليافطه وزير من وزراء السودان السابقين رقت في المقابر والناس طالعين فهو بيكور عينه اه عينه رايشن دا لو كان حي بيقدر يخش عليه في في مكتبه حكمة ربك وراقد جنبه غفيل أو الزول كان بدفن فوق ده غفير مرجدنا سوا ما عليك يفزول ربك أراد كده ودي آية وعظة للناس الرجل الغنيان ده لما مات عنده بيت تسع طوابق والبيت حداد مداري ومما تخش من الباب سيراميك في بيت كامل بحماماته للمكودية والغسالين اللي بيغسلوا والغفير اللي قاعد عمك لما مات الناس جو والوالي والمحافظ والشنو والولاية والتجار والنا هذول كان محسن ربنا يرحمه كان بيد الناس المسائل كلهم جو يعني ربنا وعظ الناس موضع عجيبة لما جاي من رجوع عن قريب شهدوا عن قريب الغفيل بتاعه مشتريه من حرض المال الغفيل ده يشيلوه في شنو في السيراميك في الناي في السجنويه في المسك ودول مقابر بالمسك دايلهم عن قريب بالله الا الشاهد عن قريب الغفيل والغفيل كان بيحبه لأنه أكرمه اداهم بطيب نفس قال لهم شيلوا عن قريب الله ما يرجع لكن عن قريب عن قريب الغفيل من دنيا ما مرق الا بالكفن عليه عن قريب وصلوا ماليقا بالله الناس دكاتره في الجامعات وتجار كبار من المقابر اللي سوق عن قريب عن قريب اليوم دي كملت أيزوا للطعص؟ قال بلان أجارين عن قريب يشيذوننا فوقه عندنا في البيت بعدين شحلوا عن قريب الغفير يا أخي الموت ده أيزوا بعينه لكن يا إخوان أنا أقول لكم بصدق ليست القضية أننا لن نموت القضية كيف نموت كيف يلقى الواحد منا ربه وهو راض عنهم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 كيف بالخالق يا أبا سليمان؟ والسؤال اللي أنا بطرحه على نفسي حس يا إخوان في محل النبي كان قفل الجامع وقالوا موت جاهزين ولا في حقوق دا نمشي الرجعة وفي ديون دا نمشي ردها جاهزين حس لو قالوا يشيلوا أرواحنا الآن جاهز تلاقي أمك كذا أتا عن بعض السلف أنه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 يقول الله لهم عبد حفظني فحفظته لذلك ايها الاحبه والله ليست المشكله في ان نقر بالموت الا او لا نقر ولكن كيف نلقى الله تامل السلف ادم بن ابي اياس رحمه الله في سكرات الموت غطي غطوه خلاص بها خلاص قالوا زد حيموت ختم القران وهو مسجى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 بالله يعني لما تجد تموت أعمالك الصالحة أذكره وموت ما فيها ذياء قال لها إن أباكي ختم القرآن في هذه الحجره عشرة ألف مرة قال لا الباقي خليه في الأوضة أنا ختبت القرآن عشر ألف مرة أتظنين أن الله يعذبني والله لا يعذبني ومات ده إشسان الظن بالله إخوانا الموت ده حكمته بالغه جدا تلقى زول الله كاتب له معينة كويس في زول وقع من عمار اربع طوابق الله وقع على بعد بعدك وقع على وشه وقع فيكم تراب الناس كفاره كفاره سلامه سلامة كويس قطع شارع الزلط يجيب لهم بيبسي لكرامته طقطع عربيه كتلته المواعيد ما جت وكان نزل بسلم سلم ما بتحق المواعيد بتأخر شوية هسا كده رموا وخلهم شجفش البيبسي مسال على وقبل ما يصل البقالة طقطوا العربيه كتلتهم أنت الموت ده بدون مواعيد ياخي في ملائكه وبتحضر وملائكة عظيمة وتحضر إخواننا هذا الإحساس ضعيف جدا عندنا بقي أن تعلم أن نوح عليه السلام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 وقال اي اخواني الا, ألا لمثل هذا فاعد الدار يعمل يعمل اليوم ده تامل تامل كيف ان اي شيء الشمس تريد ان تغيب يربط ذلك بالاخره يقولون الدنيا كما ولت ان الدنيا ولت مضيره وان الاخره شنو ولت او اتت مقبله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 لو أننا سبرنا أغوارها يعني وقفنا عليها أقوف حقيقي يمكن أن ندرك حقيقة الدنيا يقول عليه الصلاة والسلام مثل الدنيا في الآخرة كمثل ان يضع أحدكم أصبعه في يم فلينظر بما يرجع قالوا بنقطة أو نقطتين قال هي الدنيا واليم هو الاخره نقطة تخيل الدنيا دي الدنيا مش العالم اللي عايشينه العالم جزء من الدنيا الدنيا مما الله خلق الدنيا لحد يوم القيامة تسمى الدنيا الدنيا دي كلها في الاخره نقطة في بحر نحن الموضوع ده ما ما قد مساحته يوم أعطيك حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعتين في يوم واحد مش يوم يعني يوميا ركعتين في كل فجر الرقيبه سنه الفجر يوميا اي ركعتين تساوي الدنيا وما فيها الدنيا فاجنه في كل العربات الصبحه والنسوان والذهب والبترول والبورصات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 اذا كان ضرس الكافر في النار كجبل احد وما بين منكبه الى شحمه اذنه مسيره ثلاثه ايام عدد الكفار الموجودين في العالم اليوم أربعة مليار وثمانمئه مليون دين موجودين الان ومما الله خلق الدنيا عاد وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيره واغلبهم كفار الواحد فيهم قدر جبل احد ده غير امه محمد المبصل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 أشد فوق التصور البشري حقيقه نحن نتعامل مع الاخره بعيدا عن المفهوم اليقيني ما ما في يقين يا اخواننا هذا يقين تامل تامل هذه هذه الجزئيه اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن حورية في الجنه يقول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 لأضاءت لا ما بين المشرق والمغرب ولو أنها تفلت في بحر مالح لجعلته عذبا زلالا ولو طاقة ضفيظة من شعرها بدت لملأت ما بين المشرق والمغرب عطرا ولنصيف على رأسها الجمش الخات حورية وحدة في الجنة على رأسها خير من الدنيا وما فيها بالعربات وبالنفط وبالحكومات وبالذهب. في دبي والمسجد والجم... الخرطوم المسجد الخرطوم الكبير كل الذهب في العالم أتفتى الجماعش الفجرة الحرية تقول لي الدنيا دنيا شنو بالله تكلمنا عن الدنيا مستغرقانة الآخرة كم هي المساحة التي عطيناها من حياتنا للآخرة يا إخوان نشوف السلف لما نجي يقيس بين اللا... الدنيا والآخرة بيطلع عليك الدنيا دي ما فيها فائدة ما عندها قيمة قال الشافعيون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 قال وتلك آخر فتنة تمر على المؤمن يسألونك وعن تموم يقعدانه يقعدوا زور مكفن يقعدوا تخيل تخيل زور أنت خدته في الحفرة دي قاعدوا الملائكة صنجر يقعدانه فيجلسانه فينتهرانه وتلك آخر فتنة تمر على المؤمن بنهر يسألوه لحد ما يقطعون البطل سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل نزل في القبر وهو يسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين شيء عجيب تخيل أنت في هذه الحفرة تسمع الضجيج والحركات حتى أصوات النعال مع الأرض أنت تسمعها إنه يسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين وهو في قبره يحس ببدنه ويسمع لأن السماع من خصائص البدن والجسد قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين بل المقبرة تحشر تأمل الحديث بعمق قبل أن تكتمل.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 هذه الحياه التي في القبر قال عنها الشافعي تالله لو عاش الفتى فتى فتى جلد من عمره الفا من الاعوام مالك امره الف عام لم يتغير لم, لم يشيب لم يصبح عجوز الف عام وهو شاب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 ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قبل ان تقول يا ليتني قدمت لشنو لحياه حقيقيه ان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون اي الحياه الكامله هذا غير بقيه مفردات الاخره البعث والنشور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 اي الاشخاص فاذا وزن جاز الناس الصراط بعد ذلك واما بعده اما الى جنه واما الى نار هذه مواقف القيامه ونحن بحاجه الى ان نراجع انفسنا وان نتعامل مع القيامه بالحقائق واليقين ولا اظن احدا يؤمن بالقيامه يظلم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما لا اظن مؤمنا بالقيامة يظلم يظلم ليوخذ من حسناته ولا اظن مؤمنا بالقيامة يزهد في الطاعات ويستغني عن الحسنات أيها الأحبة جعلكم من خلال مفردات هذه المحاضرة وكلماتها ومواقفها ومحطاتها قد, قد استبان كل واحد منا أين الخلل في نفسه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 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم كما حفظتنا فيما مضى من عمرنا اللهم احفظنا يا رب العالمين اللهم اخترنا بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل الغفلة يا رب العالمين اللهم صرف عنا الغفلة اللهم انا نعوذ بك من الغفلة والقسوة اللهم انا نعوذ بك من الغفلة والقسوة اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة والقصوى وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم